وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم, لم تعلموهم أن تقعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعدبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمين امين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تقافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحظ ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين شهيدا.